وبك ن ح ي اللهم وبك نموت و إ ي ك ا ن ش و ر ا ل ل ما أ ص ب ح بنا من ن ع م ة أ و ب أ ح د من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك اللهم م ك ولك كل وأنت الحمد على ل ل يا ربنا ا قدير شيء ما أ ص ب ح بنا من ن ع م ة أ و ب أ ح د من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك يا الله رحمن الدنيا ورحيمه تعطيهما الله رحمنا والآخرة ما من تشاء ونسال ت م ه م و عن رحمة من المولى السلام في هذه الاوقات الطيبه المباركه ان يوفقنا الى الاخذ باسباب النصر وان يديم علينا نصره وعزه وكرامته انه ولي ذلك والقادر عليه نحييكم أ ح ب ت ن ا الكرام هذه ا ل م ر ة من جنوب مصر من م ح ا ف ظ ة السد العالي من م ح ا ف ظ ة أ س و اسوان ن نحييكم أحبتنا ي الكرام و ع على د ن أن ننقل ا ا لكم ل ه ء مباشرة ا على ل ق ا الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكات الإزاعة المصرية شعائر صلاة آخر جمعة من شهر شوال عام 1431 من هزرة المصطفى صلى الله ة جمعة هزرة صلى عليه وسلم من من آخر شهر 1431 والتي توافق الثامن من اكتوبر سنه الفين وعشره من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى امه وعلى جميع ا ل ا ن لنصر ك ت ب ر ي ا ل الله سبحانه وتعالى ذ ي إياه منحنا سبحانه بعد أ ن ج ث م العدو ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي على صدورنا وعلى أ ر ض ن ا ست سنوات عبرنا أ ص ع ب مانع مائي في العالم بعد أ ن مهد له هذه ا ل ض ر ب ة ا ل ق و ي ة ا ل ج و ي ة ا ل ق ا ص م ة التي كانت ب ق ي ا د ة السيد اللواء محمد حسني مبارك قائد هذا السلاح الطيران في ذلك الوقت عبرنا هذا المانع وحطمنا خط الريف وحطمنا أ س ط و ر ة الجيش الذي أ ش ا ع عن نفسه كثيرا ب أ ن ه جيش لا يقهر حطمنا أحبتنا ويحضر محمد استطاعة وخطط ما من ومن وتمويه الكرام معنا مخطفى أعددنا لعدونا دعايته الكاذبة والزائفة وذلك بفضل الله السيد ألواء عدة عز وذلك بفضل وجل وبفضل سكرتير س عام محافظة وبحضور ا ا ن ن ئ ا السيد الواء مصطفى السيد عن مصطفى م ا اسوان ف ظ و ب ح ا ل س ا د ة وكلاء و ز ا ر ة ا ل أ و ق ا ف والتضامن و ا ل ت ر ب ي ة والتعليم وبحضور والبداية وفضيلة محمود أبو الوفى الحاج محمد صلاح مضيف هؤلاء جميعاً والبداية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ هؤلاء جميعا الشيخ محمود أبو الصعيدي مع ش ا ل ا ل ر ج ي م ا ل ل ه غير ر ح م ن ا ل ر ح ي م قل ل ع ب ا د ي يقيم الصلاه ة و d I'm sorry. ل ف ض ي ل ا ل ش م س و ا ل ن ا ب What's up? 「ああちゃん Sí. Y... 「あなたはあなたの手を借りてくれたんだ」 رب إ ن ه ن أ ض ل ل ن كثيرا 「あなたの ل ف ض ل أ ا ل د ك م ن ا ل ن ا ب ل س ي Leo. الحمد لله رب العالمين ا ل رحمن ا ل رحيم مالكي ومدين ا ل إ يكن ا ابويا د ك ا ن س ت ع ي ن م ص ر ا ط ل مستقيم م س ر ط ا لذين أ نمت ع عليهم غير المغضوب عليهم ولطبولين آ م ي ن وكذا ح ب ت ن ا الكرم ستمنا ع إ ل ى ا ل ق ر آ ن الكريم في س ا ح ة مسجد العتيق ب ق ر ي ة ا ل ك ا ج و ج مركز كومون